ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلم وزورا وقال فساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان وفورا رحيما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 واحد ودع ثبورا كثيرا قل أذا خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصير لهم فيها ما يشاؤون خالدين كان على بك وَعْدًا مَسْؤُولًا وَيَوْمَ يُحْشَرُونَ وَمَا يَعْذُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَغْلَطْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ قَالُوا سبحان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 وَأَنَّهُ رَبُّكَ عِندَ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ أَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كبيرا. يَوْمَ يَرَوْنَ ك تلا بشر يوم إذن المجرمين ويقولون حجرا محجورا وقد إنبنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء أم أصحاب الجنة يومئذ خير استقروا وأحسن مقيلا ويوم تشطق السماء بالغمام ونسل الملائكة تنزيلا الملك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 كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترديلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شروا مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا نسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم وقَوْمُ نُوحٍ لَمَّا كَثَبُ الرُّسُلَ أَوْرَقْنَاهمْ أَوْرَقْنَاهمْ وَجَعَلْنَاهمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَاهُمْ وَأَعْتَدْنَاهُ لِلْفَالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَدُوهُ وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ يُنْقُرُونَ بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًا تَبَرْنَا تَسْبِيرًا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 ثان لا يضلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا ايت من اتخذ الهو هوا فان تكن عليه وكيلا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 جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعله النهار نشورا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 أَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرا وَنَذيرا قُلْ مَنْ يَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلا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 مستوى على العرش الرحمن, الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن فاسأل به خبيرا سبحان وإذا أنقذ لوس جدول للرحمن قالوا وما الرحمن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 الذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبه قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون رب نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها سابقا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 ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلّا بالحق ولا يذلون ولا يذلون ولا يذلون ومن يفعل ذلك يلقى ثمن يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا 124. وكان الله وفورا رحيما 125. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا 126. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخرو عليها صموا وعميانا والذين يقولون ربنا ربنا ربنا بلنا من أزواجنا وذررياتنا قرءة أعين وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا بِمَا صَبَرُوا بما تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبر بكم ربي لولا دعا ăف صف يكون لزاமா